50 languages Fi al In هو القطار الى برلين هل هذا هو القطار الى برلين <تصفيق> متى يغادر القطار متى يغادر القطار بوت <متع> فتانيتو ترينو ستو فيرولينو متى يصل القطار الى برلين متى يصل القطار الى برلين με συγχωρείτε, μπορώ να περάσω; Εσمحλή, هل هل يمكن أن أمر؟ Νομίζω πως αυτή είναι η θέση μου. Αυτάγωδ ότι αυτό είναι Νομίζω πως κάθες στη θέση μου. أعتقد أن حضرتك تجلس في مكاني. أعتقد أن حضرتك تجلس في مكاني. بو هنا أين عربة النوم؟ أين عربة النوم؟ يكلنا مكسا. إنه ستيلوس تترنو. عربة النوم في آخر القطار. عربة النوم في آخر القطار. كي <تصفيق> بُوِّء إِنَّهُ تَوَسْتِيَاتَورِيَوْ تُطْرَنُوْ. إِسْتِنَارْخِيْ. وَأَيْنَ عَرَبَةُ الطَّعَامِ؟ فِي الْمُقَدِّمَةِ. وَأَيْنَ عَرَبَةُ الطَّعَامِ؟ فِي الْمُقَدِّمَةِ. بَرَأْنَا كِمِيثُ <تصفيق> كَاتُوْ. أَيُمْكِنُنِي أَنْ أَنَامَ تَحْتُ. أيمكنني أن أنام تحت؟ بورونا كيميثو في Messi؟ أيمكنني أن أنام في الوسط؟ أيمكنني أن أنام في الوسط؟ بورونا كيميثو بانو؟ أيمكنني أن أنام فوق؟ أيمكنني أن أنام فوق؟ Πότε φτάνουμε στα σύνορα; Πόσο διαρκεί το ταξίδι μέχρι το Βερολίνο; Πόσο Βερολίνο; Έχει το τρένο καθυστέρηση; هل القطار متأخر; Είχετε κάτι να διαβάσετε; Είχετε κάτι να διαβάσετε; Είχετε κάτι να διαβάσετε; Είχετε κάτι να διαβάσετε; κάτι να διαβάσετε; Είχετε κάτι να διαβάσετε; Είχετε هل توجد هنا أشياء للأكل والشرب؟ مكسيناتي سأشكرك في السابعة. من فضلك هل توقيذني الساعة السابعة صباحاً؟ من فضلك هل توقيذني الساعة السابعة صباحاً؟ Παρακαλώ πηγαίνετε στο τρίατα απολύτως για τα κείμενα και το βιβλίο.